يعيش الناس هذه الايام همنا مشتركا هو هم الامتحانات الوالدان يتابعان يسابع الاولاد في النوم واليقظه ويدفعان الغاليه والنفيس من اجل الاولاد وربما اصدر رب الاسره قرارا صارما لا يقبل حقا النقض باغلاق جميع القنوات الفضائيه ليس لانها تغضب الرحمن ولكن من اجل الامتحان وصدق بعض السلف حين قال لو انكم تخافون من الله كما تخافون من الفقر تدخلتم الجنه عباد الله انطلاقا من قوله جل وعلا واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فاننا نذكر انفسنا واخواننا المسلمين الذين عاش بعضهم همم الامتحانات وهو ليس من الطلاب نذكر الجميع بالفروق الكبيره بين هذا الامتحان بين هذا الامتحان الذي من اجله غيرنا من ان ناطح حياتنا وبين الامتحان الاخروي الذي هو حتم لا بد منه بل هو الذي من اجله خلقنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ايها الاخوه المؤمنون اول هذه الفروق امتحان الدنيا يدخله الطلاب والطالبات وهم يجهلون طبيعه الاسئله وصياغتها وربما ابتذلوا باسئله خارجه عن المنهج كما يقولون اما امتحان الاخره فالاسئله معروفه وسهله على من وفقه الله سبحانه وتعالى في القبر من ربك ما دينك من نبيك يوم القيامه ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ماذا كنتم تعملون قد يظن بعض من بعض من سول لهم الشيطان انه ما دام الامر كذلك فلماذا نعظم ونضخم الامور لماذا نهتم بالحلال والحرام الاسئله معروفه نجيب عنها وانتهى الامر ولكن الامر ليس كما يظنون هيهات هيهات الاجابات التي يظنها هؤلاء المغرورون مقدورا عليها لا يوفق لها الا من عظم الله جل وعلا حق التعظيم وعبدوه حق العباده واثروا رضاه على شهواتهم وملذاتهم اف يظن المتساهل في امر الصلاه مثلا ان يجيب عن هذه الاسئله كما يجيب عنها المحافظ على الصلاه كلا اين انت من ذا كلا انهم لا يستوون قال تعالى اثما كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلًا بما كانوا يعملون وان الذين فسطقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقال تعالى ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المستقيمين كالفجار ذكر بعض السلف عليهم رحمه الله في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يستهون قالوا يحال بين بعض المسلمين وبين لا إله إلا الله قبل أن يموتوا ولقد شهد غير واحد على بعض المسلمين المفرطين الغارقين في الشهوات الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لسم الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لسم شهدوا حال الاحتضار فصفربوا ألسنتهم بكل كلمة إلا لا إله إلا الله فكيف بهم إذا صاروا في القبور بل كيف بهم إذا وقفوا بين بين يدي علام الغيوب فقال لهم ماذا أجبتم من مغفرين إن المتكاسلين عن طاعة الله والغافلين عن أمره ونهيه والمتساهلين في المحرمات والموبقات سيندمون ولن ينفعهم الندم اذا اخفقوا في امتحان الاخره وسيقال لهم انكم كنتم تعرفون المنهج وتعرفون الاسئله ما الذي منعكم من الاستعداد ليوم المعاد ان هذا الاهمال والتكاسل عن امر الاخره وعن طاعه الله جل وعلا مع ان الاسئله معروفه انه لا يذكرنا بذلك الطالب الذي اهدى اليه ليله الامتحان اسئله ماده من المواد ولان هذا الانسان بلغ به الكسل مبلغا عظيما فهو لا يريد مذاكره وحفظ معلومات قليله تعادل اجابه تلك الاسئله فما كان منه الا ان كتب الاجابات على اوراق صغيره يسمونها البراشيم ودخل الاختبار بها مخفيه تحتمل بسهليه غش منها وهو يعرف الاجابه لم يكلف نفسه دقائق معدوده ليحفظ الاجابات واذكر انه في سنه من السنوات اكتشفت اداره احدى اكتشفت اداره مدرسه من المدارس ان احد المدرسين قد باع الاسئله عن طريق ضبط احد الكسالى الذين اشتروا الاسئله وجعلوا اجاباتها في تلك البراشين فسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ان هؤلاء لا يذكروننا بالفعل بحال هؤلاء ثانيا امتحان الدنيا يا عباد الله لا يعتمد دائما على الاجتهاد فربما كان الحظ سببا كبيرا من اسباب التوفيق بعض الطلاب ربما لا يذاكرون الا عشر المقرر ومع ذلك تاتي الاسئله فيما ذاكروا فيوفقون ويتفوقون على بعض الجادين المنضبطين في الدراسه وهذا يحصل كثيرا بل ربما كان بعض الطلاب ذكي جدا لكنه مهمل يدرس وحده من قبل الامتحان على المقررات تكفيه للاتيان باحسن الدرجات وقد يكون غير من الذين يضرب بهم المثل في الدراسه سلوكا ومواظبه ومتابعه لم يغتف اضاعه الادراك احيانا وربما لقلله الذكاء النتيجه في امتحان الدنيا ليست دائما معبره عن حال الطالب عن حاله اثناء الدراسه عن عمله اما في الاخره فالميزان دقيق جدا ولا مجال للحظ انه ميزان التقويم الالهي الدقيق الذي الذي لا مجال لاحد الا ان يجد ما قدم ان هذا الميزان هو ميزان التقويم وقد مارست كثيرا من الدول الان ميزان التقويم في اختبارات الطلاب والغت ما يسمى بالامتحان ولا شك ان التقويم ادق واريح للمدرس ان كان صادقا جادا واريح ايضا للطالب فهو راحه لهؤلاء وهؤلاء هذا الميزان ميزان التقويم هو الذي قال الله عنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافبين وقال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 اما في الاخره فكل شيء باذن الله قل لله الشفاعه جميعا حتى الشفاعه هي لله الشافع لا بد ان ياذن الله له والمشفوع لا بد ان يكون مرضيا عند الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد اي اذن الله لمن يشاء ويرضى رابعا امتحان الدنيا قد يكون الطالب او تكون الطالبه ممن يرجى من ورائهم شيء من امور الدنيا فوالد الطالب ربما كان صاحب مال او صاحب منصب او من اسره معينه يحسب لهم فساد اثناء الامتحان وأثناء التضحيح وعند إعلان النتائج والله المستعان أما في الآخرة الوضع مختلف الناس السوافية لا ينجي إلا العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خامسا امتحان الدنيا إذا أخفق فيه الطالب فهناك في الغالب فرصة وفرص للتعويل هناك دور فام وفي أسوأ الأحوال تعاد السنة أما في الآخرة فالأمر منتهن وبعد النتيجة إما جنة أو نار قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل فالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يصفط عنهم من عذابها ذلك جزى كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولا نعمرتم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير فذوقوا ثمن الظالمين من نصيب سادسا في امتحان الدنيا نورثب واخفق بعض الطلبة فربما كان ذلك سببا لحصول خير عظيم لم يتوقعوه وان كان هذا ثنا نادرا لان الذي يتفوق في الدراسة يتفوق في غيرها هذا فان غالب لكن هناك استثناء نعم هناك استثناءات قد يحصل احيانا ان بعض الطلاب يكرهون الرتوب ويحبون التفوق والنجاح ويتخثرون على بعض مفاتهم من من الدراسه ولكن يصدق عليهم انهم تره شيء فابدلهم الله بما هو خير منه قد يكرهون الدراسه النظاميه لكن في الحقيقه هم لا يعلمون ما آلات الأمور ربما بعض الناس الدراسة النظاميه لا تناسب امكانياته ولا مواهبه فيتوجه الى امر اخر فيكتب الله له التوفيق والظهور فيصير من اصحاب المال والوجاهه والشان العظيم في الدنيا وهذا معروف وبعض الذين وفقوا في الدنيا لم يكونوا اصحاب شهادات ولله الامر من قبل ومن بعد يعز من يشاء ويدل من يشاء اما في الاخره فالوضع يختلف الرذوب والاخفاق يعني خساره كل شيء كل شيء قال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين وقال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توقفون اجوره يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم قلوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللفائذ المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 اذا اهمل الطالب او الطلاب قد امكانهم ان ينسوا نعم يهتم الطلاب والطالبات قبل الاختبار وطريق حضورهم في كثير من الاحيان لكن بامكانهم ان ينسوا ذلك الاختبار بل بامكانهم ان يتغيبوا عنه ولا يفكروا فيه بل يفكروا في تغيير الدراسه في كلها او التحول الى امر اخر أما في الآخرة فليس هناك خيار ولا تفكير ولا تغيير الهم لا بد منه ولا استثناء لأحد يوم يقوم الناس لرب العالمين سابعا في امتحان الدنيا قد يسل الراسب والمخفق كون غيره ممن هم معه افشق ولم يحالفهم التوفيق هيتسلل في غيره كما ان الاختبار جماعي وهذا فيه نوع تسليه وكثير من الطلاب يضيق صدره فاذا علم ان اصحابه افشقوا مثله اطمئن لان الرؤوس قد تساوت كما يقول نعم هذا يحصل كثيرا اما في الاخره فكل انسان على حده ولقد جئتمونا فرادا كنا خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامه فردا الفرق الثامن او التاسع وقت اختبار الدنيا معروف فهنا جدول وهناك توقيت وهناك مده محدده اما الاخره فامتحانها لا يعلم متى يبدا لانه يبدا بالموت الذي هو اول منازل الاخره الموت الذي هو اقرب الى احدنا من خيط نعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالموت يبدا الامتحان ويستمر الامتحان حتى يدخل الناس اما الى جنه واما الى نار عاذنا الله واياكم من النار في رحله طويله مليئه من الاحداث مليئه بالمفاجئات لا ينجي فيها الا العمل الصالح والايمان الصادق ويتورط في هذه الرحله البطلون والمستهترون بسرع الله والكسالى المسوفون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 في جهنم خالدون تلسع وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تسلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ربنا غلبَت علينا شكوتنا وثنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاستخدموهم سخريا حتى انساوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الفائزين عباد الله من الظواهر التي يجب ان نحارب ما يقوم به بعض المدرسين هداهم الله حيث يمارسون الاستفزاز والارهاب مع الطلاب فيخيفونهم من الاختبارات ويدعلونهم يعيشون رعبا لا يزول الا بالدروس الخصوصيه على ايدي هؤلاء القضيه كما تسمعون يرهب الطالب وترهب الطالبه فيشعرون انهم لا خلاصه لهم من هذا الهم والرعب الا بدرس خصوصي عند فلان وبعد الدفعات المقدمه والمبالغ الخياليه التي تضخمت تصل الى مئات كثيره في دقائق مع هذا كله يزول الرعب ويتبدل الخوف امنا فعلى هؤلاء المدرسين ان يتقي الله عز وجل ولم يعلم ان بعض الاسر ربما تضطر للاقتراض من اجل تخليص الاولاد من هذا الهم وعلى الطلاب والطالبات مع متابعه الوالدين الا يعودوا انفسهم على هذه الظروف الخصوصيه التي تستنزف الاموال وتعود على الفشل فالناس الذين يحتاجون الى الدروس الخصوصيه في الغالب هم الذين اهملوا الدراسه ولم يستيقظ الا ايام الامتحانات فاين دور الوالدين في المتابعه قبل الامتحان هذه بعض الهموم التي يعيشها بعض الناس اليوم وقبل ان نختم نذكر الاخوه بامر لا بد منه هذه الايام ستبدا مباريات كره القدم التي يسمونها بمباريات العالم أو كأس العالم هذه المباريات تستمر في أوقات متصلة ربما تتنزف الساعات الخمسة والست والسبع وكثير من الناس ممن أبثلوا وأشربت قلوبهم حب هذه المباريات لا ينتبهون إلى المباريات امر اوجدهم الله على هذه الارض من اجله وهو عباده الله وطائع الله فتسجد حياتهم كلها تحليل ومتابعه وتقرير واذا انتهت المباراه يسمع الاخبار واذا انتهت الاخبار اشترى الصحيفه ليقرا ماذا قال المحللون وكان هذه المباريات ستنجيه من عذاب الله وتدخله الجنه وينسى ان الله عز وجل سيحاسبه على هذه الاوقات وسيحاسبه على تفريغه في الواجب تفريغه في الواجبات وكثير من المسلمين مع الاسف لا يقومون من امام هذا الصنم الذي يسمى بالتلفاز من اجل الصلاه ولا من اجل غيرها بل بعضهم لو قالت له زوجته قم صل ربما قال لو لم تذهبي لاسمعتك لا الصلاه انها فتنه فتنه الشيطان انها مقدرات تقضي على العقول اذا كانت مثل هذه المتعبه فاحذر الاخوه المسلمين من الاستسلام للاهواء وما انتم ايها الاخوه قد سمعتم الايات التي تخر له الجبال وتغترب لها الاساق العظيمه فاين نحن ايها الاخوه من هذه الايات الذاكره التي تنكرنا بما فيه سعادتنا وبما فيه خلاصنا من عذاب لا ينتهي ابدا نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اولو الالباب اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا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 اللهم انا نسالك عيش السعداء ومرافقه الانبياء والصديق انك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفر واهله اللهم عليك باليهود المعتدين وباعوانهم من النصارى الظالمين اللهم اكف المسلمين شرورهم اللهم رد سيدهم في نحورهم اللهم خلص المسلمين من شرهم وتسلقهم يا رب العالمين اللهم نجي إخواننا المستغعفين في كل مكان نجيهم في سلسطين وأفغانستان وفي كشميرا وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سبعهم بإحسان إلى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقوموا الى الصلاه